بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إ ذ ا تلاها والنهار إ ذ ا جلاها والليل إ ذ ا يغشاها والسماء وما بناها و ا ل أ ر ض وما طحاها ونفس وما سواها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقواها و د ف ل ح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود ب ط غ و ا إذ اذ بعث أ ش ق ا ه ا فقال لهم رسول الله ن ا ق ة الله وسقياها فكذبوه فكذبوه اسماء فدمدم ف عليهم ربهم ا ل ي ه ا ل ح ق ب ى